لن ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى وكان فايلا وَهُوَفَانَ بَكَزِكَرًا فَإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا الْلُّؤْلُوصُ الْإِنَّمَا